حيها واثر الورد عداك لا فيها ربة الطهر الى الخير خطى ندمت ريا في سمها، وابتنت للمجد صرحا في ربها. ماولت ندمت ريا في سماها، للمجد صرح في ربها. حيها وأنثور الورد على ربة الطهر إلى الخير خطاها حيها وأنثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها, خطاها أي حسن في محيا كتباها وجمال في معانيك تناها حين أقبلت على العلم تهوين سوى العليا جاها آه, آه إجاها. أي حسن في محياك تفاها وجمال في معانيك تناها آتناها حين اكبلت على العلم وما كنت تهوين سوى العليا جاها آه جاها ولت نجم في سماها وابتنت للمجد صرحا في ربها طاولت نجم الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في ربها حيها وانثر الورد على أكنافها ربّت الطهر إلى الخير خطاها حيها وانثر الورد على أكنافها ربّت الطهر إلى الخير خطها وتحليت بأخلاق حسان وحياء دره تاج حلاها فافخري جامعتي يا نورة طالبات الفلم يحمل لواها وتحليت بأخلاق حسان وحياء دره تاج حلاها, حلاها بذل العلم يحملنا لواءها في سماها وبتنت للمجد صرحا في ربها طاولت نجمة الثريا في سماها وابتنت للمجد صرحا في ربها حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها حيها وانثر الورد على أكنافها ربة الطهر إلى الخير خطاها خطاها